يرحب. هو يبنى تاثا تلاحق للأربع على ثلين وكنا منعوبة لكن يحاول الله خمسة وخميسة خمسة وخميسة خمسة وخميسة يا إلهي عبد الملك زيايا يحرز القول الخامس انفتحت شهية النمور في جدة ودفعه ضريبة دراجان انفتحت شهية النمور في جدة فدفعت ضريبة دراجان النصر عاد ولكن لم يعد مع ديمتري بل اخفق في مشواره امام ديمتري دراجان وش سويت يا كرواتي وش سويت يا كرواتي ازيايا يحط الخامس ازيايا يسجل الجول الخامس 5 5 5 للفريق فريق